يا الله نبرجع اطفك ورحمتك الرحيمه يا الله يا الله ورحمتك الرحيمه يا كريم ما رجع عبدك بما يطلبك خير جيت لك وادعيك بسمك الجليل والعظيم يا رحيم مما قفى الباب عن النجاه تايب والله إني عبدك اللي مشاهد زرو ظليما ما عبدك لا تعدت ولا رجيت لانت يا جزل الوهاب اعتقر قبتي من اهوال الحساب ومن جحمه واهدني طعتك قبلي حطل القبر النصايب متى متاعب دون قيمه لو تعبنا في مساعيها وحدنا الركايب متعه الدنيا الهدايه والدروب المستقيمه والوقاية من عذاب النار لا سباب يا جوعره القصيد يا جوعره والزمه اخذوا العبر من احداث الليالي والمصايب العمر لو طال دنياكم ترى ما كم في قدنا من صديق وكم في قدنا من قرايب كلمة صارت ضمايركم من الداخل سليمة ما تطيب روحكم دام العمل ما هو بطيب زومه واد ابغى لا جهد عزمه لا تقعد بسوق ابليس جلايب والحياه تخلي انسان يقر عن انديمه وفينا وشر <تصفيق> <متشرك> خلان الترف ماهم حبايب والزمان اعطاني ادروسه ولو ماني حكيمه لا تقولون النصيحه علمها من راس شايب ويالله هني في رجاع بكم رحمة كريم يا كريم من ما قفل باب على اللي جاءته يا, يا كريم من ما قفل باب على اللي جاءته